هل سألت نفسك يوماً، لماذا نشعر أحياناً بثقل غير مفسر في الصدر؟ رغم أن كل شيء حولنا يبدو طبيعياً، العمل، الأهل، الصحة، لكن في الداخل هناك شيء ناقص، شيء يشبه الصدق. نحن نغسل ثيابنا كل يوم، ننظف بيوتنا باستمرار، نجمل وجوهنا في المرايا، ولكن، متى كانت آخر مرة وقفت فيها أمام المراه لترى قلبك؟ في حلقة اليوم سننفض الغبار عن كتاب هو أشبه بغرفة عمليات جراحية لكنها جراحة للروح كتاب لا يخاطب عقلك بالمنطق الجاف بل يمسك بقلبك ويعصره ثم يعيد تشكيله من جديد كتابنا اليوم هو مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب هل كتبه حقا حجة الإسلام الغزالي؟ أم أنه لغز تاريخي حير العلماء؟ ولماذا يعتبر هذا الكتاب الدواء المر الذي نحتاجه بشدة في زمن الفلاتر والمظاهر؟ أنا أحمد وهذا بودكاست ترميم جهز قهوتك واستعد لرحلة إلى الداخل تخيل أن تضرب لصيدلية؟ وتجد دواء قديما جدا مكتوب عليه اسم طبيب شهير لنقل أبو حامد الغزالي الدواء فعال ومجرب ويشفي العلل لكن هناك همس بين الأطباء يقول هذا الدواء لم يصنعه الغزالي بيده هذه هي قصة كتابنا مكشفة القلوب ينسب للإمام الغزالي الفيلسوف والمتصوف العظيم المتوفى سنة 505 هجري لكن مهلا عندما تفتح صفحات الكتاب تجد عبارات مثل وقال القرطبي والمفاجأة أن القرطبي ولد بعد وفاة الغزالي بقرن كامل هل يعني هذا أن الكتاب مزيف؟ الجواب هو لا ونعم الكتاب في الغالب هو تجميع أو اختصار لكتاب أكبر للغزالي ضاع عبر الزمن اضافوا إليه النساخ وحذفوا منه حتى وصل إلينا بشكله الحالي لكن هل يهمنا اسم الكاتب أم المفعول السحري للنصوص؟ دعونا نتجاوز اسم المؤلف قليلا ونغوص في المفعول السحري للنصوص فلسفة الكتاب تقوم على فكرة واحدة مرعبة قلبك هو حصنك والشيطان عدو يحاول اقتحامه الكتاب لا يعطيك محاضرات بل يعطيك صدمات كهربائية لإنعاش القلب خذ مثلا الباب التاسع في اللسان في زماننا هذا زمن التغريدات والتعليقات والنميمة الإلكترونية يصور لك الكتاب اللسان كأنه وحش كاسر يقول لك أنت تملك الجوهرة فلا تبعها بكلمة يخبرك قصصا عن رجال كانوا يضعون الحصى في أفواههم سنين لا تتكلم إلا بذكر الله تخلل متى كانت آخر مرة ندمت فيها على الصمت؟ نادرا لكن كم مرة ندمت على الكلام؟ كثيرا أليس كذلك ثم ينتقل بك إلى الخوف والرجاء الكتاب بارع في اللعب على مشاعرك يجعلك تبكي من الخوف بذكي القبر وسكرات الموت حتى تظن أنك هالك لا محالة وفي اللحظة التي يوشك فيها اليأس أن يقتلك يفتح لك بابا واسعا من الرحمة وقصص التائبين الذين غفر الله لهم بدمعة واحدة إنه يعطيك التوازن النفسي الذي نفقده اليوم أكثر ما يميز هذا الكتاب هو القصص ليست قصصا عادية بل مشاهد سينمائية هناك قصة عجيبة يريدها الكتاب عن رجل قال لآهله إذا مت فاحرقوني واسحقوا عظمي وذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا فعل ذلك من شدة خوفه من الله وهو لم يعمل خيرا قط فجمعه الله وسأله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له، هل تشعر بما أشعر به؟ الكتاب يريد أن يوصل رسالة الأمل موجود ما دامت الروح في الجسد، لكنه يحذرنا أيضا من طول الأمل، يقول لك يا ابن آدم القبر صندوق العمل، جملة قصيرة لكنها كفيلة بأن تجعلك تعيد حساباتك ألف مرة قبل أن تنام الليلة الآن كيف نستفيد من هذا الكتاب في حياتنا المزدحمة في 2025؟ نصيحتي لك لا تقرأ مكاشفة القلوب كما تقرأ رواية أو جريدة هذا الكتاب يقرأ بنظام الجرعات اجعله بجانب سريرك كل ليلة قبل أن تمسك هاتفك لتتصفح السوشيال ميديا اقرأ بابا واحدا فقط، بابا عن التوبة أو عن بر الوالدين أو عن ذكر الموت. باب واحد كفيل بأن يغسل قلبك من ضجيج النهار. في النهاية، سواء كان الكاتب هو الغزالي أو غيره، فالكلمات التي تخرج من القلب لا تستقر إلا في القلب، وقلوبنا تستحق أن نعتني بها. شكرا لاستماعكم. شاركونا في التعليقات ما هو الكتاب الذي غير نظرتكم للحياة؟ ألقاكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة في أمان الله